لا إله إ موسوعه ف النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ا ا ل ن س إن وعد الله حق ف ل ا تغرنكم ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا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 والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير أ ف م ن زين له سوء عمله فراه ح س ن ف إ ن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إ ل ى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إ ل ي ه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أ و ل ئ ك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم أ ز و ا ج ا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 وهذا ملح ن ج ا ج ومن كل ت أ ك ل و ن لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ا ت ب ت ع و ا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 「今日 تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 日々を ي し ا ا 々を ا しむ日々を楽しむ日々 ا 楽し ل 日々を楽しむ日々を楽し ل 日々 ي 楽しむ日々を楽し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 إ ن م ا ت ن ذ ل الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا ا ل ص ل ا ة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي ل ا ع م ى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي ل ا ح ي ا ء ولا ل ا م و ا ت ان الله يسمع من يشاء وما أ ن ت بمسمع من في القبور إ ن إن انت إ ل ا نذير إ ن ا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا و إ ن من أ م ه الا خلا فيها نذير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 إ ن الذين يتلون كتاب الله و أ ق ا م و ا الصلاه وأنفقوا مما, وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم أ ج و ر ه م ويزيدهم من فضله إ ن ه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إ ن الله بعباده لخبير بصير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 أ م ا ت ي ن ا ه م كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إ ل ا غرورا إ ن الله يمسك السماوات والارض أ ن تزولا ولئن زالتا لنمسكهما من أ ح د من بعده إ ن ه كان حليما غفورا و أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم ل إ ن جاءهم نذير ليكونن أ ه د ا من إ ح د ى ل ا م م فلما جاءهم نذير ما زادهم إ ل ا نفورا استكبارا في الأرض في و م ك ر ا ل س ي ء و ل ا يحيق ا ل م ك ر ا ل س ي ء إ ل ا ب أ ه ل ه ف ه ل ي ن ظ ر و ن إ ل ا س ن ل ا ل ي ه ا س م ا ل ا و ل ن تجد ل س ن ة ا ل ل ه ت ح و ي ل ا